بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أم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 ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وحيا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ ما رَسُولًا فَيُوحِيَ علي مَا يَشَاءُ إِنَّهُ علي حَكِيمٌ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 أَكَانَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا الله اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ